وَمَا الْجَأْلَ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ رَأْفُ لَكُمْ ولتطمئن قلوكم بِهِ ومن لِيَقْطَى طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا او يَكْبِتَوُونَ Lanes <laughs> a a وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ <تصفيق> <تصفيق> Yeah. واتقوا الله لعلكم تُفْلِحُونَ What?